انا عبدك واقفة على بابك انا راضي بحكمك وحسابك انا عارف اني انت العادل ولا غيرك رحمن ورحيم لو كنت عصيت اغفر زنبي انا تايب واماني في قلبي انا عارف انه هيحميني خليني من الجنة قريب